وَيَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ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 وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن فَمَا طبق فما لهم لا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 إَّ الذيينَ آممَنُ وَامِلُ الصَِّ حَاتِ لَهُ أَجرٌ غَير ممنون